نوصذ قلم المرسلين ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم فاذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون